All right. من قبل أن يأتيكم العذاب وهم لا تنصرون واتمعوا وعسل ما أنزل إليكم من ربكم من قبل ويَا أَصْدَعَ عَلَى مَا ظَلَمَ فِي Kadıbetti ya ve stekbaw taqat mi al kafirin? Ve yuvetti ya ve tita al zalumat Allahu halu kulli shay'in wa kulli bi لا يعبدون من İzlediğiniz için and <laughs> حيث ما شاء فنعلم اتور عاملين